بارودتي بيدي ورجابتي كفني بارودتي بيدي كفني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن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 بيت من الطيني أو خيمة نسجات من ريح كانوني أو خيمة نسجات من ريح كانوني ساظل أمطرهم حمام البراكيني ساظل أمطرهم حمام البراكيني يا دولة الكفرى بعلاجك الحمرى يا دولة الكفرى بعلاجك الحمري لن يهدؤ أبداً في موطن الطهري. لم يهدؤ أبداً في موطن الطهري. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني. بارودتي بيدي وبجعبتي كفني. شين فانتظري فجلي ولا تهني. شيشانو فجري ولا تهني فجري ولا تهني فانتظري فجري ولا تهني